بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاقر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء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 وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا وَلَا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب قد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 تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بِمَا يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الليل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا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 ورسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتم رسله بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 إن الذين ياتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجاره لن تبور ليوفي يوم اجرهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور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 ومنهم سابقوا بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا يحلون من, من ذهب ولؤلؤا باسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقامه من فضله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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يزيد الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا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 بالارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله بديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا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 بِمَا كَسَبُوا وَمَا تَرَكُوا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِ وَاخَرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا